وَمَن يَفْعَلْ دَالِكَ فَهُؤلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَقُل لَّرَبِّ لَوْلا خَرَّتَنِي فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون